لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَدْرِي لَهُمْ مَا يُسِرُّونَ وَلَا يَدْرِي والذين كسبوا السيئات جَزَاءُ سيئة بمثلها وترأقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ما كنتم أنتم وشركاءكم فَسَنَيَأْلُلُ بَيْنَنَا وَقَالَ شُرَكَاؤُم مَّا كُنتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كنا عن عبادتكم لغافرين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق ضل عنهم ما كانوا يفترون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 أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ كل الله يهدي للحق، أَفَمَن يهدي إلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَّا الَّا يهذِي إلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فأتوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُوِيلُهُ كذلك كذبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الظَّالِمِينَ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 مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّا مت الرسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقین قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل ارأيتم إن اتاكم عذابه بياتا او نهارا ما لا يست... باستعدل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به آل آن وقد كنتم به تستعدلون